পাল সহ্যপিহ সুকিংহ ইন সী পৌ বি قال অৌমি من পাল فَبِمَا أَغْوَتَنِي لَ أَقودًاَّ لَهُمْ فرَطَكَ المُسَّقينثَُّ ل آتًاَّهُمْ مِن بَيْنِ أيدين وَمِنْ خَلْفِهِم وَعَن أَمَانِهِم وَعَ شَمَا ولا تجد اثراهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لام لن جهنم منكم اجمعين ويا ادم اسكن ان تَوَضَّعَا جَنَّتَ فكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقَرَبَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْء تيما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجاثه الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقال ثم هما انني لمن الناصحين فَدَ اللهُ مَا بِالغُرُور فَلَما دَاقَ الشَّجرََةَ بَدَتْ لَهُ مَا سَؤاتُهُماَا وَقَفِقَا وَقَفِق يَغْفَانِ عَلَيْهِمَا مِ وَرَقِي جََّ وَددَ مَا ان انهكما عن تلك الشجره واقل لكما واقل لَكُمَا ان الشيطان لكما عدو مبين